بسم الله قال رحمه الله قال مجاهد وعكرمة نزلت هذه الآية في غزوة بدر الصغرى غزوة بدر الصغرى وأما الربرة فهي غنية عن التعريف. التي أعز الله الإسلام فيها وأعز رسوله وجنده أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ولكن هذه تسمى ببدر الصغرى وذكر بعضهم أنها كانت بعد الهجرة بثلاث عشر شهرا بعد المضط أو على رأس ثلاث عشر شهرا من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم غزوة سميت بغزوة بدر الصغرى وذلك لما غز أو أغار كرز الفهري على ما ذكره على سرج المدينة ثم تبعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بدرا بلغ إلى وادي قريب من بدر فسميت تلك المعرفة بغزوة بدر الصغرى، وسببها هذا خرز أنه أغار عن النبعاء وعن المدينة فعلم به النساء فخرج يطلبه خرج يطلبه حتى وصل ذلك الوادي الذي يسمى أو ماذا كرسمه وادي قريب من بدر فسميت به غزوة بدر الصغرى، وأما الكبرى فهي معلومة وهي ثلاث غزوات بالنسبة لبدر غزوة بدر الصغرى وغزوة بدر الموعد وغزوة بدر الكبرى ثلاث غزوات على التحقيق عند أهل التحقيق جماعة من أهل التحقيق يرون أن بدر ثلاث غزوات الكبرى والصغرى والموعد بدر الموعد وبدر الموعد هي أن أبا سفيان توعد أنه سيغير وسيعود مرة أخرى بعد أن انتصر بأحد ظن أنه امتصر في أحد فتوعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنه موعدكم العام القادم وسيرجع ويكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هكذا توعدهم فخرج له النبي عليه الصلاة والسلام على الموعد الذي توعده حتى وصل ذلك المكان الذي توعد أنه يلتقي معهم فيه وخرج أبو سفيان حتى وصل إلى بعض الطريق ثم رجع. وزعم أن هذا العام عام جد لا يصلح الغزو لا يصلح الغزو فسميت ببدر الموعد فإذا بدر ثلاث بدر الصغرى وبدر الكبرى وبدر الموعد وبدر الكبرى مشهورة وبدر الصغرى سببها قرز الفهري هذا الرجل غار على المدينة غار على المدينة ثم تبعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى ذلك نوادي ببدر وبدر الموعد توعد أبو سفيان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع من أحد توعدهم أنه سيغزوهم العام القادم فخرج رسول الله على الموعد فلم يجتمع بأبي سفيان وصل أبو سفيان إلى بعض المواضع وبعض الأمكنة ثم رجع وزعم أن هذا العام لا يصلح الغزو فكم غزوات في بدر هذه حصلت ثلاث الصغرى والكبرى وبدر الموعد وبدر الموعد ثلاث خزوات عند التحقيق وإذا أطلقت بدر فمن المقصود به إذا أطلقت؟ الكبرى أحسن ت إذا أطلقت يراد بها الكبرى وإلا فبدر على التحقيق عند بعضهم ثلاث قال وقال مجاهد عكر ما نزلت هذه في غزوة بدر الصغرة وذلك أن بسفيان يوم أحد حين أراد أن ينصرف قال يا محمد موعد ما بيننا وبينك موسم بدر الصغرة وهذه الصحيح سمى ببدر الموعد وبدر الصغرة قبل هذا بدر الصغرة بعد الهجرة بثلاث عشر شهرا سميت بدر الصغرة وسببها فهر أو كرز الفهري سببها وهذه سموها ببدر الموعد فإن سميت بدر الصغراء فهي تجوز باعتبار الكبرى باعتبار الكبرى وإلا هي ثلاث فباعتبار الكبرى لا شك أنها صغرى حتى بدر الموعد صغرى وبدر التي بدأ أيضا سببها فهر أو كرز الفهر صغرى بالنسبة للكبرى لكن عند التقسيم والتفصيل هذا ثلاث وقال مُجاهد عكر ما نزلت هذه في غزوة بدل الصغرى وذلك كان موسى وموحد واحد حين أراد أن قال يا محمد موعد ما بيننا وبينك موسم بدلا الصغرى لقابل إن, إن شئته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بيننا وبينك إن شاء الله إن شاء الله وموسى لم يوفق ل كلمة إن شاء الله قال إن شئته ورسول الله يقول إن شاء الله بيننا وبينك ذلك الموعد إن شاء الله وهذا الذي ينبغي لطالب العلم وللمسلم أنه يتأدب بهذا الأدب العظيم الذي علمه ربنا سبحانه وتعالى العباد ورسوله لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين والله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل وقوعها. ولكن يعلم العباد أنهم يقولوا هذه الكلمة في الأمور المستقبلة إن شاء الله مع أن الله عالم أن هذا محقق سيدخلوا المسجد الحرام لكن تعليم العباد بهذا الأدب العظيم يوجبهم الله وكثير من أهل السلام وصلاحهم الله تجد يجزم دائما وما يعلق الأمور المشيئة دائما هو في جزم في الأمور المستقبلة وهذا خطأ رسول الله يقول عن ذلك النبي العظيم الكريم سليمان لو قال إن شاء الله لكان درك لحاجته فكيف بي بك وهو نبي ولكن أراد الله شيئا في نسيانه وأراد الله حكمة وإعلام العباد بركة إن شاء الله عليهم فلا يغفل الشخص عن هذه الكلمة ودائما هو في جزم سأفعل سأفعل سأصلح سأقوم سأجلس يخي علم نفسك إن شاء الله الأمور بيد الله سبحانه وتعالى لا صدع لا تقدم لا تأخر فالله المقدم والمؤخر سبحانه أنت المقدم وأنت المؤخر الله جل وعلا يقدم العباد ويؤخر من شاء منهم فهذا الأدب إن شاء الله لا يغفل عنه العباد لا يغفل عنه أهل السنة وهو أدب عظيم ذلك بيننا وبينك إن شاء الله فلما كان العام المقبل خرج أبو سفيان في أهل مكة حتى نزل مجنّة مجنة من ناحية من ناحية مر الظهران، ثم ألقى الله الرعب في قلبه، فبدله الرجوع، فبدله الرجوع، فلقي نعيم بن مسعود، فلقي نعيم ابن مسعود الأشجعي، وقد قدم معتمرا فقال له أبو السفاني يا نعيم. إني قد وعدت محمدا وأصحابه أن نلتقي بموسم بدء الصورة وإن هذا عام عام جدب ولا يصلحنا إلا عام نرعى فيه الشجر ونشر فيه اللبن وهكذا الشخص ينظر الأجواء المناسبة للمعارف وينظر الأحوال التي يريد أن يغزو فيها فبعض الأعوام ربما لا تصلح للحروب ولا تصلح للغزو. يكون فيها حر شديد مثلا والجيش قد تعود على البرد وتعود على الجو اللطيف في بلده وربما يتعبون يهزمون بعد ذلك يحصل لهم هزيمة فيتحين شخص له قاتل مناسبة للغزو لكن يضطر الأمر أنهم يخرجوا يخرجوا يضطر الأمر أن داعي الجهاد نادى العباد إلى الجهاد فنيجز التخلف وإذا استنفرتم فانفروا في الحر أو في البرد في الحر أو في البرد إذا استنفر الأمير فليس أحد يتخلف ممن يلزمه الجهاد قال لا يصلحنا إلا عام نرعى فيه الشجر ونشر فيه اللبن وقد بدأني أن لا أخرج إليها وأكره أن يخرج محمد ولا أخرج أنا وأكره أن يخرج محمد ولا أخرج أنا فيزيدهم ذلك جرأة وأكره أن يخرج محمد ولا أخرج أنا فيزيدهم ذلك جرأة يعلم أن أبا سبيان تخلف لمثل الخوف من محمد أصحابه لكن علمهم أنهم ما تخلفوا كذا وكذا فيزيدهم ذلك جرأة ولا أن يكون الخلف أو الخلف من قبلهم أحب إلي ولا أن يكون الخلف من قبلهم أحب إلي من أن يكون من قبلي فالحق بالمدينة وثبتهم وأعلمهم إني في جمع كثير لا طاقة لهم بنا هذا من السياسات الحربية هذا من السياسة الحربية إدخال الرعب في الجيش الآخر في الأعداء بمثل هذه السياسة وأحيانا يكذبون وأحيانا يكذب فيبثون في أصاط الناس أنه سيضرب بكذا كلا من الهاونات المدفعيات التي لم تضرب قبله وسيطلعون على الجبال كذا كذا دبابة وستضرب هذا إرهاب عجيب جدا إرهاب فإن لم يكن الحال كما قال أصحاب رسول الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لفقشهم فزادهم إيمانه وقالوا حسبنا الله ونعم الوكين وإلا لحصل خلخلا في الجيش عظيمة وهزم الجيش بس بالرعب هذا الموجود وهذا الإرهاب يكفي في الهزيمة ولا سيمة إذا وجد حاشية بجانب القائد جبانة فإنها تتعد حاشة الجبانة سيفعلوا سيتقدموا سيتأخروا يطلعوا ينزلوا إذا وجد حاشية جماعة مع القائد يتعب القائد وربما يكون في قائد الشجاعة لكن يضعف لأنه يثق بهم يثق بهم ويظنهم أنهم يخافون على البلاد العباد لكن أولئك رجال قالوا حسبنا الله نعم الوكيل جمعوا ما يجمعوا وكل جمع مؤنث من قال هذا أن قوم توعدوا كيف الزباق شريع أنه أخبر أن قومه سيشتبعوا عليه وتوعدوه بالاجتماع قال فكل جمع مؤنثوا من يحفظ الأبيات حقه إن قومي توعدوا إن قومي تجمعوا ولأجل تحذبوا ما أباني بجمعهم كل جمع مؤنثوا كيف نعم هكذا إن قومي توعدوا إن قومي تجمعوا ولقتلي توعدوا ما أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث صحيح الله شخص لا يبالي بجمع أعدائه مع الأخذ بالأسباب الشرعية والاعتماد على الله جل وعلا هنا ينجح شخص أخذ بالأسباب وليس مبالاه عدم مبالاة هذا مو صحيح لكن مع الأخذ بالأسباب والاعتماد على الله سبحانه وتعالى أما أنه كلما تجمعوا خفت الحواشي مهمة أخوان البطانة هذه مهمة جدا وإلا تتعب القائد تتعبه جدا يكون هو خائف يريد يخوف القائد خلاص نستسلم نوقع نصلح حسبنا الله نعمل فيه قال رحمه الله فيزيدهم ذلك جرأة ولان يكون الخلف من قبلي أحب إلي من قبلهم أحب إلي من أن يكون من قبلي فالحق المدينة فثبتهم وأعلمهم أني في جمع كبير في جمع كثير لا طاقة لهم بنا ولك عندي عشرة, عشرة من الإبل أضعها لك على يدي سهيل بن عمر ويضمنها وهذه كانت أنفس الأموال أعطى من أنفس الأموال إغراءا وتشهيعا له لإيصال هذا الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا تشجيع وإغراء مبلغ مه سهل الذي دفعه عشر من الإبل أضعها لقو ضمان عند فلان بن فلان إذهب خذها وناس ربما تقدم على ما فيه حتفهم دون هذا المال الذي قدم له دون هذا المال ربما بتخزينه يقدم على حتفه يدخل في معارك ويدخل في قتال ويدخل في مشاكل من أجل تخزينه والآن هذا هو الحاصل في كثير من الناس تجد يقحم نفسه من أجل بعض النعاعة نعاعة الدنيا فيقتل بعض الناس ولا ذنب له ولا يدري فيما قتله ليش قتل ما يدري بس وعدوه بشيء. اذهب بس وانتقتل ولك كذا وكذا وما يدري يش يقتل عايش يقتل هذا المسكين فجره كثير والله العظيم هذا الزمان كثر الفجار فيه الذين لا يبانون بدماء المسلمين قال أضعها لك على يد سهيل بن عمرو ويضمنها قال فجاء سهيل فقال له نعيم يا أبا يزيد أتضمن لهذه القلائص وأمطلق إلى محمد وأثبته قال نعم فخرج نعيم حتى أتى المدينة فوجد الناس يتجهزون لميعادي أبي سفيان فقال إن تريدون فقالوا وعدنا أبو سفيان بموسم بدر الصغرى أن نقتتل بها فقال بئس الرأيتم أتوكم في دياركم وقراركم فلم يفلت منكم إلا الشريد فتريدون أن تخرجوا وقد جمعوا لكم عند الموسم؟ والله لا يفلت منكم أحد فكره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا خرجنا ولو وحدي وليهزم الله الجيش به ولو وحده ليهزم الله الجيش به عليه الصلاة والسلام لو خرج وحده ولكن الله أمر بالأسباب أمر بالأسباب ومن اسباب اعداد الجيوش ولا لو خرج واحد له زمن الجيش ومن نصر إلا من عند الله من غير قتال فرج عليهم رسول الله وينزل الله عليهم عذابا من عنده كما عذب فرعون وقومه من غير قتال أهانهم الله بالبحر ولكن هي أسباب تدخل فقط قالوا الذي نسي بيده لا خرجنا ولو وحدي ما يعراب ولو وحدي لا أخرجن ولو وحدي عند من خبر لي نعم لي كان المحلوف أحسنت ولو كنت وحدي نعم التمس ولو خاتما من حديد ولو كان المنتمس خاتما من حديد فيتحدف كان هنا مع الاسم بعد لو الشرطية وهكذا بعد إن إن خيرا فخير إن خيرا فخيرا على رواية في هذا المثل إن خيرا فخيرا أي إن كان خيرا فخيرا في فيكون يحصل لك وكذا كذا تنال خيرا فتنال خيرا فكان تحذف بعد لو وإن الشرطيتين مع اسمها وهنا من هذا الباب ومنه حديث رسول الله التمس ولو خاتما من, من حديد ولو كان الملتمس ولو كان الذي تلتمسه خاتما من, من حديد قال لا خرجنا ولو وحدي فأما الجبان فإنه رجع وأما الشجاع فإنه تأهب للقتال وقال حسبنا الله ونعم الوكيل أصحاب رسول الله شجعان وإنما الجبن ملتصق بالمنافقين وهم يحبون مثل هذه الأخبار فيستغلونها وشيعوها أيضا ما يريدون يخرجون قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه حتى وافوا بدرا الصغرة وتسمى على التحقيق عند بعضهم بدر الموعد أحسنت وأما بدر ما هو سببه يا عبد الرحمن؟ بدر الصغرى لسموا الصغرى ما هو سببها؟ ها كيف؟ نعم كرز الفهرى أحسنته أغار على سرج المدينة تبعه النبي صلى الله إلى ذلك الوادي الذي هو قريب من بدر هذا هو في بدر الصغرى لكن الصغرى باعتبار الكبرى هذه وإلا عند التفصيل بدر الموعد. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه حتى وافوا بدرا الصغرى فجعلوا يلقون المشركين ويسألونهم فجعلوا يلقون المشركين ويسألونهم عن قريش فيقولون قد جمعوا لكم يريدون أن يرعبوا المسلمين فيقول المؤمنون حسبنا الله ونعم الوكين حتى بلغوا بدرا وكان موضع سوق لهم في الجاهلية يجتمعون إليها بكل عام ثمانية أيام فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر ينتظر أبا سفيان وقد انصرف أبو سفيان من مجنة إلى مكته فلم يلقى رسول الله صلى الله عليه فلم يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أحداً من المشركين ووافوا السوق وكانت معهم تجارات ونفقات فباعوا وأصابوا بالدرهم درهمين وانصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين وليس معنا أنه أبعوا الدرهم بدرهمين أو الدرهمين بدرهم لا وإنما تجروا السفهات تجروا واستفادوه وإلا الدرهم بدرهمين ليجوا سربا وأصابوا بالدرهم درهمين وانصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين فذلك قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول أي أجابوا وليس طلب الاستجابة وإنه بمعنى أجابوا كما تقدم أي أجابوا ومحل الذين خفض على الصفة على صفه المؤمنين محل الذين قالنه أو محل الذين السجاب لله والرسول فهو صفة لقوله, لقوله المؤمنين في قول تعالى لا يضيع أجر المؤمنين ثم وصفهم بقوله الذين السجاب لله والرسول فقوله الذين صفة للمؤمنين في قوله تعالى لا أي متقدم لا يضيع أجر المؤمنين ثم وصفهم بهذه النعوت الجميل الذين استجابوا لله والرسول وهكذا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فهذه أوصاف لهم هؤلاء الذين استجابوا لله أصابوا خيرا مع ما فيه من التعب كما تعلمون الحال التي يرث أصابوا خيرا ورض الله سبحانه وتعالى عليهم وأصابوا أجرا عظيمة وهكذا أيضا عندهم توقع عجيب فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله نعم الوكيل هؤلاء لا يضيع الله أجرهم أبدا أهل الإيمان وأهل الصبر والإحسان قال رحمه الله فذلك قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول أي أجابوا ومحل الذين خفض على صفة المؤمنين كما سمعت تقديره إن الله لا يضيع أجر المؤمنين المستجيبين لله والرسول قال قوله تعالى من بعد ما أصابهم القرح أي ناله أي نالتهم الجراح تم الكلام ها, ها هنا ثم ابتدى فقال للذين أحسنوا فقوله للذين أحسنوا استئناف فتم الكلام إلى قوله الذين أص الذين أو إلى قول سبحانه وتعالى من بعد ما أصابهم القرح ثم استأنف جملة أخرى فقال للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم فجملة للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم هذه جملة مستأنفة فتم الكلام من قوله من بعد ما أصابهم القرح هذا كلام تام ثم هناك استئناف كلام آخر لا تعلق له بما تقدم إعرابا إعراب بهذا القيد وهي حقيقة الاستئناف الغالب أن ما بعد أن الكلام المستأنف لا تعلق له بما قبله من حيث الإعراب، وأحيانا يكون من حيث المعنى استأنف كلاما جديدا لا تعلق له بما تقدم معنا، لكن أغلب من حيث الإعراب لا يتعلق بما تقدم. قال رحمه الله. قول تعالى من بعد ما أصابهم القرح أي نالتهم جراح تم الخلام هنا ثم ابتدى فقال للذين أحسنوا منهم بطاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم وإجابته للغزو واتقوا معصيته أجر عظيم أبا عبد الله ما يعرف أجر عظيم أجر عظيم ممم هذا آخر الآية الآن خبر لا محمد مبتدا مؤخر وين الخبر مبتدا مؤخر وين الخبر الذين نعم أحسنته الذين هنا انتهينا من هذه الآية التي تتعلق به حدث كما سمعت وفيها ثناء على أولياء. أولئك الذين لا يضيع الله سبحانه وتعالى أجرهم باستجابتهم السريعة مع ما فيه من الحال هنا قال هل تصوير ذوات الأرواح من الكبائر لأننا نرى كثيرا من الناس يتساهلون في ذلك لا شك أن تصوير ذوات الأرواح من الكبائر كبيرة من الكبائر وقد جاءت الأدلة تدل على ذلك يخرج من النار عنق له أذناني تسمعاني وعينان تبصيراني وفيه ويقول وكلت, بكل وكلت بالمصورين فهذه كبيرة توعد, توعد الله سبحانه وتعالى أصحابها بالنار أن عنقا يخرج من النار يتوعد هؤلاء ووكل بهم ومنهم المصورون فلا شك أنه كبيرة صاحبها متوعد بالنار الناس تسهلون فيها لضعف الدين عندهم وليقلة الدين والجهل أيضا مساكين جوالاتهم مليئة بالصور حتى بعض الخيرين جوالاتهم مليئة بالصور العيال ولا يرى الصورة ما يقمسها ما يطمس هذه الصورة يتركها من الطيبين هذا فضلا عن عوام الناس المساكين تجوء فهذا حال بعض الخيرين لا يطمس الصور ويتساهل وبإمكانه ياخذ الصورة يطمسها بإمكانه يجد الصورة في بيته يجد الصورة في شيء من هذه الأشياء التي تدخل البيت وتساهل مما عمت به البلوة مما عمت به البلوة عمت به البلوة أن تستطيع أن تطمس هذه الصورة تطمسها يا أخي والذي لا تستطيع لأ أما تتغصد تتعمد هذا وتدخل الصور في جوالاته ويا فلان ارسل لي ما حصل ارسل لي ما حصل وهكذا يرسله وهذا يرسله والجوال ملي بالصور هذا سلفية مهزوزة مهزوزة والله ما قطيب نفسك أن يقوم في جوالي صورة نتحرج من هذه البلوى التي جاءت ما يطيب شخص يصطيع طمس صورة ولا يطمسها هذا تساهل هذا عتب على السنفيين أما الناس تعرفون حالهم مساكين ينصحون برفق ونين أما سنفي وجوالك منيء بصور بإمكانك طمس هذه الصور بل تطلب ارسلوني هذه المقاطع التي فيها حصل كذا وكذا يا أخي عساها ما جاءت المقاطع ويأتيك من أخبار من لم تزوديها عساها ما أرسلت لك واشتريدها خلاص واحد من الناس اخبرك وانتهينا قال ما حكم جماع المرأة الحائد أو النفساء ليس في الموضع ما أدري ماذا تعني فجمعها في غير القبل والدبر جائز جائز حال النفاس ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بعض أزواجه أن تتزر ويجامعها ويداعبها وهي حايد فما فيه مانع أنه يجامع في الأمكنة غير المحرمة لا بس بداني كان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يأمر عائشة وغير عائشة أنت التزر وجامعها وهي حايد في غير الموضع وسم بالمباشرة مباشرة الحايد قال هل يجوز عقد نية صيام الغضاء لرمضان بعد الفجر لا فيكون تبعا للأصل وإنما هذا في النفل وأما القضاء فهو فرض فلا ينعقد إلا بنية قبل طلوع الفجر كأصله المقضي وأما النفل فلا بأس عند جمهور أهل العن أن تحدث له نية بعد طلوع الفجر ما لم يأكل قبل ذلك وأما إذا أكل قبل ذلك فلا فلا يصلح صومه ويحسب له الأجر عند حدوث النية وانعقاد النية وقبل ذلك لم يكن صائما يحسب له أجر فيحسب له أجر من انعقاد النية ويسرط أن لا يأكل قبله وأما هذا فهو فرض وليس بنفل لأنه قضى فرض فيجب أن تحدث له النية قبل طلوع الفجر قال كتاب القاعدة والقراءة والكتابة وكتاب الحساب هؤلاء المؤلفون حزبيون وكيف يدرس هؤلاء المؤلفون مؤلفوا واحد كيف يدرسون كتبهم في المركز الآن قد كان هذا الكتاب يدرس في دار الحديث في وما نعلم نكيرا من الشيخ حفظه الله الشيخ يحيه ومع ذلك إذا وجد بديل فننصح بالبديل وأن يستغنى عن هذا الكتاب لكن أصلح الله إخواننا ما يهم أنه يألفوا كتابا ويعزموا يألفوا كتابا سهلا مثل هذا الحمد لله كتاب إخوانا الدونسيين جيد لا بأس به لكن هذا فيه سهولة أكثر لذلك تجد الناس أقبلوا عليه لما فيه من السهولة فإن وجد غيره فننصح بترك هذا الكتاب ولا يدرس فيه ولا يبان به لكن ما وجدنا نكيرا من علمائنا على تدريس هذا الكتاب والحزبيون يختلفون يا أخوان الحزبيون والمتدعة يختلفون من حيث محاربة أهل السنة والعرامة والشراسة على أهل السنة وبعضهم كذا بعد, بعد دنيا ساكت ولا كلام ولا شيء مثل أحمد بن ثابت ساكتها هكذا ومع الناس يمشي وهو ما يليليهم أكثر ما يليليهم أكثر وفي المقابل تجد يثني على الشيخ والشيخ, والشيخ والشيخ وأنا ما أتكلم في الشيخ لكن يقول أكثر شيء إليهم وهكذا معمر هذا قد يسير الله يصنحه كان يسأل في دماجه يقول عبد الرحمن حزبي وأنا أعتقد هذا اعتقادا أعتقد اعتقادا أنه لا يحزبيون فلما أخر يصنعه أثروا فيه أثروا فيه بعضهم يضعف قال نص بياس الزمخشري إن قومي تجمعوا وبقتل تحدثوا لا لأباني بجمعهم كل جمع مؤنث ما معنى يا نور كل جمع مؤنث كيف هذا الزيدون جمع مؤنث الزيدون جمع مؤنث إلا إيش معنى كل جمع مؤنث الزمخشري معرف العربية ها؟ أيه. إيش معنى كلامه كل جمع مؤنث لا أباني بجمعهم كله جمع مؤنث هل احتقارهم احتغارهم تجمعوا وما تجمعوا ما أباني بهم لكن إيش معنى كلامه هذا كل جمع مؤنث هل صحيح أن كل جمع مؤنث ما صحيح الزمقشل هذا ما يعرف تجيب على الزمقشل أبود يكون عندك شيء ها كيف يعني ها طيب ايش تريد يعني ما فهمته فهمني اكثر لا مم. ما معنى كل جمع مؤنث هل كل جمع مؤنث حتى جمع مذكر سالم وهم يقولون جمع مذكر سالم المسلمون الزيدون هذا جمع مذكر والزمخشري يقول كل جمع مؤنث لا هه يؤنث مع قامت الزيدون يقال قامت الزيدون أحسنت على معنى جماعة كل جمع يصلح أن يقدر على معنى جماعة المذكرين جماعة كذا فهو باعتبار هذا أنه يقدر على معنى الجماعة فكل جمع وأنث أحسنت سبحانه وتعالى لا إله المنصر